دعاء لبس الثوب يقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه دعاء لبس الثوب الجديد يقول اللهم لك الحمد أن كسوتني أسألك من خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا يقول تبلي ويخلف الله تعالى ويقول البس جديده وعش حميده وتمت ما يقول اذا وضع ثوبه يقول Bismillah